I shall يا على البلاء الله اكبر الله اكبر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 اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد عباد الله فيقول جل وعلا الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره يروى عن سفيان بن عيينة معنى قوله تعالى متشابها مثاني أن سياقات القرآن صارت تكون بذكر شيء وبده كذكر المؤمنين ثم الكافرين وكصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا فهذا من المثاني ولقد رأينا سويا في الجمعة الماضية رأينا الجنة وتكلمنا عن نعيمها وستكون خطبتنا لهذا اليوم مخصصة للحديث عن النار وأهوالها ليسير المؤمن دائما بين الخوف والرجاء راهبا في الجنة راهبا من النار والحديث عن جهنم وما أعده الله فيها من العذاب الشديد والنكال الوجيع لمن عصاه ولم يلتزم شرعه يكون قامعا للنفوس عن شهواتها وفسادها وبايعا لها على المسارعة إلى فلاحها ورشادها فإن النفوس ولا سيما في هذه الأزمان قد غلب عليها الكسل والتواني واسترسلت في شهواتها وأهوائها وتمنت على الله الأماني والشهوات لا يذهبها من القلوب إلا أحد أمرين إما خوف مزعج محرق وإما شوق مبهج مقلق وقد قيل للحسن يا أبا سعيد كيف نصنع نجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير فقال فقال والله إنك أن تخالط قوما يخوفونك حتى يدركك الأمن خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف عباد الله لقد قست القلوب فهي بين شواغل الدنيا وملهياتها إذا أفاقت فهي تفيق إلى نكبات وهموم وغموم تتجاذبها وأما الحديث وأما الحديث عن الرقائق والرغائب فهو غريب على القلوب غريب على الآذان، قلما تنصت إليه، قلما تسمعه، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه بمواعيد تذفر منها العيون وتوجل, وتوجل منها القلوب وترتعد منها الفرائس يقف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه بكلمات يسيرات فيقول إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء، أطت السماء، وحق لها أن تأذ ما فيها موضع أربع اصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكت قليلا ولا بكيت كثيرة وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله فما هو إلا أن ينتهي من كلامه عليه الصلاة والسلام. حتى يخفض الصحابة رؤوسهم، حتى يخفض الصحابة رؤوسهم بوجوههم، ولهم ضجيج وخانين بالبكاء. أما إن نفوسنا بحاجة إلى أن نوردها المواعظ والنذر، وأن نذكرها بما خوف الله به عباده وحذرهم منه. وقد حذر سبحانه وتعالى عباده أشد التحذير، وانذرهم غاية الإنذار من عذاب النار، من دار الخزي والبوار. فقال جل جلاله وتقدست اسماؤه فانذرتكم نارا تلظى وقال جل وعلا انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم أو يتأخر فوالله فوالله ما انذر العباد وخوفهم بشيء قط هو اشد وادهى من النار وصف لهم حرها ولظاها وصف لهم طعامها وشرابها وصف اغلالها ونتالها وصف حرارتها وغياتها وصف أصفادها وصرابيلها وصف ذلك كله حتى إن من يقاء القرآن بقلب حاضر ويسمع وحده جهنم كأنما أقيم على شرفها فهو يراها رأي عين يرى كيف يحطم بعضها بعضا كأنما يرى أهل النار يتقلبون في دركاتها ويجرجرون في أوديتها كل ذلك من المولى جل وعلا إنذار وتحذير وكذا خوف نبينا عليه الصلاة والسلام خوف من النار وأنذر وتوعد وحذر وكان عليه الصلاة والسلام شديد الإنذار شديد التحذير من النار وقف مرة على منبره فجعل ينادي ويقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار انذرتكم النار, أنذرتكم النار وعلى صوته عليه الصلاة والسلام حتى سمعه أهل السوق جميعا وحتى وقعت خميصة كانت على كتفه عليه الصلاة والسلام فوقعت عند رجليه من شده تاثره وانفعاله بما يقول أيها الاخوه ايها الاخوه في الله ثم أصبح الحديث عن النار واهوالها حديثا قافتا لا تكاد تتحرك به ولا تستشعره القلوب ولا تذرف منه العيون حديثا غريبا على المسامع بعيدا عن النفوس مع أن ربنا جل جلاله قد ذكرنا بها غاية التذكير وحذرنا غاية التحذير ألا فلنشعر القلوب بشيء من أحوالها ولنذكر النفوس بشيء من أهوالها لعل قسوة من قلوبنا تلين وغفلة من نفوسنا تفيق فإن سألت عن النار فقد سألت عن دار مهولة وعذاب شديد إن سألت عن حرها وقعرها وحياتها وزقومها وأصفادها وأغلالها وعذابها وأهوالها وحال أهلها فما ظنك, فما ظنك بنار أوقد عليها ألف عام حتى حمرت ثم أوقد عليها ألف عام حتى بيضت ثم أوقد عليها ألف عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة ما ظنك بنار بحرها نارنا هذه جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم أما بعد قعرها فما ظننا بقعر نار يلقى الحجر العظيم من شفرها فيهوي فيها سبعين سنة لا يدرك قعرها والله لا والله لا والله لا ولا جهنم من الجنة والناس أجمعين أما طعامها وشرابها فاستمع إلى قول خالقها والمتوعد بعذابها إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وقوله جل وعلا ثم انكم ايها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فشارب فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فهذا الطعام فهذا الطعام ذو غصه وعذاب اليم وهذا الشراب كما قال جل وعلا ويسقى ماء صديد يكاد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميث ومن ورائه عذاب غليظ يقول عليه الصلاة والسلام في بيان حال طعام أهل النار لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لا أفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه يلقى على أهل النار الجوع فإذا استغاثوا فإذا استغاثوا أغيتوا بشجر الزقوم فإذا أكلوه غلى في بطونهم تغلي الحميم فيستقون فيسقون بماء حميم إذا أدناه إلى وجهه شوا وجهه فإذا شربه قطع امعاءه حتى يخرج من ذبره قال جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم أما سلاسلها وأغلالها فاستمع إلى وصفها ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه وقال جل وعلا فيؤخذ بالنواصي والاقدام أي أن ناصيه ناصية راسه تجمع الى قدميه من وراء ظهره اما عذاب اهل النار وكل ما مضى من عذابها فما ظنك بعذاب دار اهون اهلها عذابا من كان له نعلان يغلي منهما دماغه ما يرى احدا أشد منه عذابا وانه لا اهونهم اما حال اهلها فشر حال وهوانهم اعظم هوان وعذابهم أشد عذاب وما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أكبادهم جوعا ثم انصروا صورف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية آنية قد آذا حرها واشتد نجها فلو رأيتهم وقد أسكنوا دارا ضيقة الأرجاء مظلمه المسالك مبهمه المهالك قد شدت اقدامهم إلى النواطي وسودت وجوههم من ظلمه المعاصي يسحبون فيها على وجوههم مغلولين النار من فوقهم النار من تحتهم النار عن أيمانهم والنار عن شمائلهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين فاللهم قن عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قن عذابك يوم تبعث عبادك بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى أما بعد يقول جل وعلا ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فأمانيهم في النار الهلاك وما لهم من أسرها فكاك فما حال دار أمان أهلها إذا تمنوا فيها يتمنون الموت ما حال دار إذا تمن أهلها تمنوا أن يموتوا كيف بك لو رأيتهم يطلبون الموت والهلاك من خازن النار فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك فيأتيهم الجواب يأتيهم كالصاعقة إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارمون فينادون ربهم وقد اشتد بكاؤهم وعلى صياحهم وارتفع صراخهم ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون فيجيبهم الجبار جل جلاله بتوبيخ اشد من العذاب اخسؤوا فيها ولا تكلمون فعند ذلك اطبقت عليهم وغلقت فيئس القوم فيئس بعد تلك الكلمه اي ايما اياس فتزاد حسراتهم وتنقطع اصواتهم فلا يسمع لهم الا الانين والزفير والشهيق والبكاء يبكون على تضييع أوقات العمر ويتأسفون, ويتأسفون أعظم من المصائب أسفاً أعظم من المصائب ولكن هيهات هيهات ذهب العمل وجاء العقاب ويزيد عذابهم شدة وحسرت وحسرتهم حسرة تذكرهم ماذا فاتهم بدخول النار لقد فاتهم دخول الجنان ورؤية وجه الرحمن ورضوان رب السماء والأرض جل جلاله ويزيد حسرتهم حسرة وألمهم ألماً أن هذا العذاب الأليم والهوان المقيم ثمن ش... ثمنا أنهم دفعوا ثمنا اشتروه بلذة فانية وشهوة ذاهبة لقد باعوا جنة عرضها السماوات والأرض بثمن بخس دراهم معدودة بشهوات تمتعوا بها في الدنيا ثم ذهبت وذهبوا فكأنها وكأنهم ما كانت وما كانوا ثم لاقوا عذابا طويلا وهوانا مقيما فعياذا بالله من نار من نار هذه حالها وعياذا بالله من عمل هذه عاقبته وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل الله الله كل ليجزي الله كل نفس بما كتبت إن الله سريع الحساب عباد الله بعد أن سمعنا بعد أن سمعنا عن عذاب النار وأهوالها وعن حال أهلها نريد أن نعرف أسباب دخولها والأعمال التي تدني الإنسان منها فمن أهم الأعمال الشرك بالله والكفر ولو ببعض جزئيات الدين أو بما هو معلوم من الدين بالضرورة كمن ينكر الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك قال جل وعلا الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ومن الأعمال النفاق وقد توعد الله المنافقين توعدهم بالنار وهو وعيد قطعه على نفسه لا يخلفه وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وأخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهو أشدها حرا وأكثرها إهلاما ومن الأعمال الكبر وهذه صفة يتصف بها عامة أهل النار قال جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جو جواض مستكبر ومن الأعمال عدم القيام بالتكاليف الشرعية وعلى رأسها الصلاة مع التكذيب بيوم الدين وترك الالتزام بالضوابط الشرعية قال جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ومن الأعمال كذلك طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر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 فأضلون السبيلا والأعمال كثيرة نذكرها بإجمال فمن ذلك الحسد والخيانة والظلم والفواحش والغضب وقطيعة الرحم والبخل واختلاف السر والعلانية واليأس من روح الله والأمر من مكر الله والجزع عند المصائب والبطر عند النعم وترك فرائض الله والاعتداء على حدوده وانتهاك حرماته وخوف المخلوق دون الخالق والعمل رياءً وسمعةً ومخالفة الكتاب والسنة اعتقادا وعملا وطاعة المخلوق في معصية الخالق والتعصب للباطل والاستهزاء بالدين او بأهله الصالحين والاستمرار على ارتكاب المعاصي والمحرمات كمشاهدة أفلام المجون والخلاعة وكشرب المسكرات والزنا واللواط وجميع الفواحش التي حذرنا منها والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واكل مال والربا والربا والفرار من الزحف وقد في المحصنات المؤمنات الغافلات والتصوير والتبرج والسفور والتهتك وتقليد أعداء الدين والشرب في آنية الذهب أو الفضة والاستخار وغير ذلك من الأعمال التي تدخل صاحبها في النار والعياذ بالله أيها الإخوة إننا ما نزال في فسحة من العمر وطيب من العيش وصحة وعافية أما آن لنا أن نتوب ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق حتى متى, حتى متى ونحن نصر على مصية الله ومحاربة دينه وأوليائه حتى يفائج يفاجئنا الموت فنقول فنقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك أم ماذا إننا ما نزال ما نزال في دار المهلة ووقت العمل فمن عمل الخير واستقام حاله وابتعد عن رفقاء السوء وجانب الذنوب والعصيان فقد رجحت كفة الخير لديه فليحمد الله ومن كان على غير طريق الحق ولا يزال يصر لا يزال يصر على البعد عن دين الله فلا يلومن إلا نفسه وسوف يندم ويعض على أصابعه باكيا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فاللهم جنبنا النار اللهم جنبنا النار اللهم جنبنا النار اللهم إنا إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إن نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل اللهم إن نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل اللهم, اللهم إن نعوذ بك من النار اللهم إن نعوذ بك من النار اللهم إن نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم حرم على اللهم حرم على اجسادنا النار فان اجسادنا عليها لا تقوى اللهم انك قلت في كتابك وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فاللهم وفقنا لشكرك اللهم واجعلنا ممن يشكرونك ويؤمنون بك اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا نفسته ولا عثيرًا إلا يستده ولا دينا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا من كان له ميت إلا رحمته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لنا فيها خير ولك فيها رضًا إلا اعنتنا على قضائها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو فلا تردنا خائبين يا رب العالمين هناك امرأة توفيت قبل أسبوعين وأهلها تبرعوا بمبلغ أربع ملايين سنتيم للمسجد يطلبون منكم أن تدعوا لها بالرحمة فاللهم ارحمها اللهم ارحمها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها ووسع مدخلها واغفلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لها وارحمها ولجميع موتى المسلمين اللهم واشفي جميع مرضى المسلمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن استغفرك وأتوب اليك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 سدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان لينوا بأيدي إخوانكم واتموا الصفوف الأول فالاول الله أكبر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 فأذن مؤذن بينهم النعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب.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 وَإِذَا سُرِفَتْ أَبْصَارُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ طَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ الْجَالِينَ يَعْرِفُونَهُمْ بِتِمَاهُمْ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون.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 جميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر